لنسى ا ل تولوا و ج س م قبل ا ل م ش ر ق و الله م غ ر ب و ك ن من آمن البر ا ل ل ب و ا ل ي و والملائكة والكتاب و م الآخر ا ل ن ب ي وآت المال ل ع ى حبه ذوما موسوعه ي ن ا ل ن ا ب وأقام ا ل ص ل ا وأقام ة ا ل ص ل ا ة وآت ا ل و م إ ذ الاسلاميه عاهدوا و ص ب ل م ا ا و ض ر و E aí